وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَنْ يُضِلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ وَيَقُولُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جعل هذا الْبَلَدَ آمِنًا وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 ريتي بوادٍ غير ذي زرع بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بَنَقْفِر لِي وَلِوَالِدِي وَلِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَا اللَّهَ غَافِلًا عَنْ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لَا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجن قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسول أو تكونوا أقسمت من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد متر مترهم وعند الله مترهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام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 وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر رأى الأذان،